ليس على عاتقيه والعاتق هو هذا هو هذا ما بين المنكب والعنق يقال له عاتق النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد لو قال هذه الجملة واكتفى بها فكان ذلك يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يصلي في الثوب الواحد وعرفنا من قبل أن الثوب في الأشهر عند الإطلاق أنه يراد به غير المخيط، يعني غير القميص هذا يقال له قميص في عرف المخاطبين لأن ألفاظ الشارع تحمل على عرف المخاطبين إن كان للشارع معنى خاص فإنها تحمل على عرف الشارع وهو المعنى الشرعي وإن لم يوجد لها عرف خاص فإنها تحمل على عرف المخاطبين فإن لم يوجد لهم عرف حملت على المعنى اللغوي نعم. فعلى كل حال الثوب من حيث اللغة يصح أن يطلق على هذا القميص أنه ثوب فهذا إطلاق واسع له لكن في عرف المخاطبين في الأغلب والأشهر أنه غير المخيط كالإزار يقال له ثوب والرداء يقال له ثوب نعم. فصلاة الإنسان في الثوب الواحد لم يتعرض لها المصنف هنا بمعنى أنه لم يذكر لها حديثا يتعلق بها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما سئل عن هذا قال أول كل منكم ثوبان يعني هل تستطيعون يستطيع كل واحد أن يصلي في ثوبين يملك يجد عنده سعة لأن الناس في ضيق من العيش والحال كثير منهم قد لا يجدوا إلا ثوبا واحدا فمسألة الصلاة في ثوب واحد هذه مسألة ومسألة تعريات المناكب هذه مسألة أخرى نعم فالذي يظهر والله تعالى أعلم في مسألة الصلاة في الثوب الواحد لو أنه لفه بمعنى قطعة قماش واحدة عريضة فجعلها إزارا ورداءا بنفس الوقت ما قطعها وإنما جعلها إزارا وإزارا بحيث إنه جعل طرفها الأيمن على عاتقه أو منكبه الأيسر وفعل بالطرف الآخر مثلا مثل ذلك فمثل هذا الأقرب الله تعالى أعلم من مجموع الأدلة ولا أريد أن أفصل في هذه المسألة لأن المؤلف لم يقصدها وإنما فقط هذا التوضيح للتفريق لنفرق بين الأمرين فمجموع الأدلة تدل على أنه يجوز للإنسان أن يصلي بثوب واحد يستر فيه منكبيه لكن الأفضل والأكمل أن يصلي بثوبين لماذا؟ لأن هذا أستر من جهة وأسهل في الحركة إخراج اليد ونعم أستر لألا تبدو عورته لأن هذا مظن في انكشاف العورة والكلام في مسألة اجتمال الصماء معروف أيضا يذكر فيه الأمران مسألة الحركة ومسألة العورة نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على إقرار المصلي أن يصلي في ثوب واحد دون أن يسأله هل تجد أو لا تجد في أحاديث صحيحة وثبت ذلك أيضا عن جماعة من الصحابة أن الواحد منهم لربما صلى بثوب واحد ولربما كان ثوبه الآخر معلقا على المشجب فعنهم روايات آضحة وصريحة وإنكار على من أنكر عليهم ذلك فهذا كله يدل على أنه يجوز الإنسان أن يصلي في الثوب الواحد في ثوب واحد فقط إذا ستر به منكبيه لا يعري المنكبين هذا جائز ولكن الأكمل من هذا والأحسن والأفضل أن يصلي بثوبين إن كان يجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول كل منكم ثوبان نعم هذا الحديث إذن لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء والعاتق هنا يمكن أن يحمل باعتبار أنه يراد به الجنس لأن الرواية الثانية عاتقيه يعني ليس المقصود أن يغطي عاتقا واحدا مثل ما يفعل المحرم في الطواف إذا أراد أن يطوف بالكعبة لا ليس هذا هو المراد ولذلك يقال للمحرم أن عليه إذا أراد أن يصلي أن يغطي المنكبين نعم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على عاتقيه منه شيء هل معنى ذلك أن العاتق عورة هل هذا هو المراد الجواب لا الجواب لا وإنما ذلك من كمال الزينة والله عز وجل يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد فهذه الآية وإن كانت نازلة في ستر العورات لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراه كما في صحيح مسلم وغيره، مرأة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، الرجال يطوفون بالنهار والنساء يطفن بالليل، عرات، ويتعبدون الله عز وجل بهذا ويقولوا لا نطوف بثياب عصين الله عز وجل فيها وكلامهم في هذا معروف، فالآية نزلت تنكر هذا العمل وتنهى عنه. خذوا زينتكم أي ستر العورات عند كل مسجد. ويدخل في لفظها، في يدخل في عموم لفظها، خذوا زينتكم التزين عند الخروج إلى الصلاة. وهذا بهذا الاعتبار يقال الزينة على مراتب منها ما لا يصح الصلاة إلا به قطعا الذي عذر. وهو العورة التي جاء تحديدها عن النبي صلى الله عليه وسلم عورة الرجل وعورة المرأة عورة الرجل من السرة إلى الركبة على خلاف في الركبة والسرة وعورة المرأة المرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه مع الكفين على خلاف أيضا في القدمين نعم؟ هذا بالنسبة لعورة المرأة فلو أن المرأة صلت مبدية لساقيها وذراعيها وعضديها ولنحرها وشعرها فإن صلاتها بهذا الاعتبار لا تصح ولو صلى الرجل وهو يلبس ما لا يستر عورته فإن صلاته لا تصح فهذه الدرجة الأولى من أخذ الزينة ستر العورات التي نزلت أصلا الآية بها الدرجة الثانية وهي ستر العاتقين وهو الذي ورد في هذا الحديث ليس على عاتقه منه شيء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ما قد يفهم منه غير هذا طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان واسعاً يعني الثوب فالتحف به بمعنى أنه يصلي في ثوب واحد كما ذكرنا نعم وإن كان ضيقا فالتزر به فهذا فهم منه الجمهور عامة أهل العلم أن ستر العاتق لا يجب أن ستره لا يجب يكفيها أن يصلي في إزار لكن قد يجاب عن هذا بأن يقال هذا لمن لا يجد فمن لم يجد من لم يجد فإن الأمر فيه سعة والله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهذا من كمال الزينة نقول الكمال الواجب إذا أخذنا بظاهر هذا الحديث نهي والنهي للتحريم لا يصلي, لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتق الأصل إنه النهي للتحريم فالجمهور يرون أن مثل هذا الحديث أنه صارف وإن كان ضيقا فاتزر اتزر به يقولون هذا يدل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم هذا قول عامة أهل العلم و على كل حال سأل رجل, سأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الصلاة في الثوب الواحد فقال إذا وسع الله عليكم فأوسعوا لكن هذا يحمل على ماذا؟ على ما ذكرنا أولاً من الصلاة في الثوب الواحد يلتحف به. فالأولى يصلي في ثوبين، وعليه يحمل حديث أبي هريرة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال أولي كلكم ثوبان. فأما مسألة تعريت المناكب، فيمكن. أم تؤخذ من هذا الحديث وحديث جابر يمكن أن يحمل على أنه يمكن أن يفهم على أنه صارف من التحريم إلى الكراهه ويمكن أن يقال إن هذا في حال العدم إذا كان عادما لا يجد فإنه معذور بهذا الاعتبار وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله من التابعين كانوا يكرهون تعريه المناكب من يقصد كانوا يكرهون؟ ها؟ من؟ أصحاب ابن مسعود. أصحاب ابن مسعود كانوا يكرهون تعريت المناكب أو إغراء المناكب في الصلاة. طيب. على كل حال نحن نقول هذا الحديث نهيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان وقد عرى منكبيه فينبغي أن يلتزم بهذا ولا يصلي وقد عرى مناكبه إلا لعذر ما عنده شيء فالله لا يكلف نفسا إلى وسع. المرتبة الثالثة أو الدرجة الثالثة من الزينة ذكرنا درجتين، سين الدرجة الثالثة من الزينة وهي الزينة المستحبة وهذا داخل تحت عموم قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد وذلك بأن يصلي الإنسان مثلا إذا كان من عادته أن يصلي بعمامه صلي بعمامه قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه خرج مع مولاه خرج مولاه الصلاة حاسرا فقال أتلقى الناس هكذا قال لا قال فالله أحق أن يتجمل له فيصلي الإنسان بثوب يلقى به الناس حتى لو كان في البيت ما يصلي الإنسان بثوب نوم ثوب لا يلقى به الناس يتزين للصلاة إذا أراد أن يصلي يصلي من الليل يراد أن يوتر يصلي السنة الراتبة في البيت أو نحو هذا يتنفل يلبس ثيابه التي يلقى بها الناس ثم يصلي وهذا من كمال الأدب مع الله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 فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قذبوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكراس فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني الإنسان وفي رواية بنو آدم نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا الثوم والبصل معروف فليعتزلنا وفي الرواية الأخرى زاد على ذلك الكراث وهو معروف أيضا نعم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة لأنها أشهر ما يصدر منه رائحة من المأكلات يتأذى بها الناس إلى يومنا هذا هذه الأشياء الثلاثة ولكن هل يدل هذا على الحصر بمعنى أن الإنسان يجوز له أن يأكل ما كان بمنزلتها أو أشد منها رائحة ونقف عند هذه الثلاثة ونقول هذا الأمر يتعلق بقضية عبدية أو توقيفية أو نقول هذا الأمر علته صريحة واضحة قطعية وهي التأذي سواء كان ذلك تأذي الملائكة أو تأذي الناس تأذي الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به منه بنو آدم نعم فالشاهد أن ذلك لا يختص بهذه الثلاثة وإنما يلحق بها كل ما يتأذى به الناس مما يأكله الإنسان مما له رائحة سيئة ويمكن أن يدخل في هذا أيضا ما لا يأكله الإنسان يعني ما يأكله الإنسان؟ يقول الإنسان لا يجوز له أن يدخن أصلا وإذا دخن وجاء للمسجد وتأذى الناس منه ومعروف أن الذي يدمن التدخين يكثر منه ويعتاده أن ذلك لا يختص برائحة الفم بل يكون ذلك بالثياب بل يكون أسوأ من هذا كله رائحة العرق نعم، فإنه يكون في حال لا تطاق وهكذا لو أنه تعاطى شيئا من غير أكل ولا شرب مثل لو ادهن بشيء له رائحة مزعجة يكرهها الناس وهكذا لو أكل الإنسان الحلبة مثلا يتأذى الناس منها ولا ما يتأذون الناس يتأذون منها يعني بعض الناس قد يأكلها للعلاج لكن تجد رائحته على أمتار ولا لا نعم وهكذا أيضا روائح الطبخ إذا كانت قوية نفاذة بعض العمال يطبخ بغرفة صغيرة جدا هي منامه وهي مطبخه وهي سائطين أو ثم يكون طبخه بصورة يعني ملؤها الروائح أنواع الروائح فهذه الروائح قد تستساغ إذا كانت مأكولة لكن لا تستساق حمامة شمن الإنسان وهي سريعة العلوق بالثياب فإذا جاء إلى المسجد تجد رائحته من مترين تقريبا وأكثر حتى لا تستطيع أن تصلي بجانبه هذا موجود وقل مثل ذلك في أصحاب المهن الذين يتأذى الناس بروائح العرق وروائح لربما الأعمال التي يزاولونها فمثل هؤلاء يطالبون بأن يلبسوا لباسا حسنا للصلاة ويتهيأ لها ويميط ما بهم من أذى وما يسبب تأذي الناس بهم أو تلويث المسجد يطالبون بهذا ومثل هؤلاء ما الفرق بينهم وبين من أكل الثوم والبصلة وروائحهم يعج بها المسجد خاصة في وقت تكاثرهم في المسجد مثل صلاة الظهر إذا كان الحي فيه بنايات وفيه يبنى يعني حي يعمر أو فيه وراش أو نحو هذا فمثل هؤلاء منعهم من المجيء ومن دخول المسجد له وجه ولكن هذا قد يكون فيه إشكال آخر يعني ينبغي مثل هؤلاء أن يعلموا ويكلموا بلغتهم وأن يوضع لهم شيء يعلق في المسجد إن كانوا يقرؤون بلغات مختلفة لأن يفهم الكلام على غير وجهه أو يفهم الفعل على غير المراد فيظن أن الناس يحتقرونهم وأنهم يأنفون ويستنكفون من صلاتهم معهم في المسجد فهؤلاء لو كانوا يفهمون ويدركون جيدا فإنهم يمكن أن يصلوا في فناء المسجد يوضع لهم فرش خاصة بهم ويصلون في الفناء أو يصلون خارجه يوضع لهم فرش يذهب ويتوضأ ويأتي ويصلي الفرض أو يصلي في مكانه أو يغير ملابسه يحضر معه ملابس هذه للعمل وهذه للصلاة وهذا لا يكلفه شيئا ثم يتوضأ ويحسن الوضوء ويأتي ويصلي أما بهذا الوضع الذي نشاهده في كثير من المساجد فهذا لا شك أنه في غاية الأذية للناس لكن منع هؤلاء في إشكال قد يسبب نفورا لهم وتركا للصلاة وهم جهله في الغالب ولربما لا يبعد أن بعضهم قد يرتد عن الإسلام إذا رأى مثل هذه التصرفات التي لا يبلغها عقله ما يصل إليها عقله لا يفسر هذا إلا أنه نوع من الاستكبار والاحتقار له نعم. والترفع عن مقاربته فعلى كل حال يقول من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وفي لفظ عند البخاري فلا يغشانا وهو بمعنى فليعتزلنا فلا يغشانا نعم ف قال وليعتزل مسجدنا كفاية كفاية فليعتزل مسجدنا نعم فليعتزل مسجدنا في رواية عند البخاري فلا يقربنا وما ذكر المسجد لا يقربنا فلو أخذت هذه اللفظة لا يقربنا على الإطلاق فإن هذا لا يكون في المسجد فقط بل حتى في مجالس العلم واجتماع الناس بالمناسبات لأن, لأن الأمر معلل بعلتين تأذي الملائكة وتأذي تأذي الناس ولا يجوز أذية الناس والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فهذه الآيوان كانت في قضية الإفك إلا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلا يجوز الإنسان يؤذي الناس بأي طريقة كانت لا بمزاحمتهم ولا بلسانه ولا بأيضا رائحة تصدر منه فيتأذى بها الناس فلو أخذنا ب هذه الرواية عند البخاري فلا يقربنا يقال إنه منهي عن أن يغشى محل الاجتماع للناس سواء كانت في المساجد أو في غير المساجد غير المساجد مثل المدرسة يأتي ويحضر في القاعة في الكلية والأخ آكل ثوم وبصل نعم مثل هذا يتأذى الناس فيه ولا ما يتأذون يتأذون فلو لو أخذنا بهذه أخوان يضحكون الـ لو أخذنا بهذه الرواية بإطلاقها فماذا يكون يقال لا يغشانا ويمكن أن يحمل المطلق على المقيد نعم هنا قال وليعتزل مسجدنا فيقال لا يغشانا أي في مسجدنا من حمل المطلق على المقيد وهذه الرواية التي بين أيدينا هنا نعم فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا مسجدنا يعتزلنا ويعتزل مسجدنا يمكن يفهم منها هذا وهذا يعتزلنا لا يغشى المجامع التي يتواجد بها الناس ولا يأتي أيضا إلى المسجد وقوله صلى الله عليه وسلم وليعتزل مسجدنا لا يختص بمسجده صلى الله عليه وسلم لأنه جاء في رواية عند البخاري مساجدنا كل المساجد وليعتزل مسجدنا يمكن أن يفهم منه أنه حتى لو جاء وحده وقد فهم هذا بعض أهل العلم لا يأتي للمسجد قالوا لماذا؟ قال لأن الملائكة تتأذى أما يتأذى الناس لكن هذا لا يخلو من إشكال الملائكة تتأذى حتى لو صلى طيب في بيته فتتأذى الملائكة أما يتأذى منه الناس وإنما لا يأتي للمسجد بمعنى يحضر الجماعة لألا يؤذي المصلين وهو أيضا بذلك يؤذي الملائكة لكن لو فرضنا إنسان أكل من هذا وجاء للمسجد في غير وقت الصلاة هل هو منهي عن الدخول لو قال قائل بأنه ليس بمنهي عنه لكان هذا له وجه وبناء عليه لو أن هؤلاء صلوا في الفناء فلا إشكال لو صلوا مجتمعين هم كلهم يحملون هذه الرائحة أصحاب المهن العمال صلوا معا فلا إشكال، فلا إشكال، لأنه أصلاً هؤلاء قد لا يجدون أصلاً رائحة، ليه؟ لأنه معتادوا عليها، كما يقول أهل العلم، نعم، الذي في مدبغة، مدبغة محل دباغة الجلود روائح لا تطاق، لكن هو لأنه يعمل فيها متأقلم على الوضع وما يجد رائحة، لكن لو دخل الإنسان يموت. ولا لا هذا موجود في الروائح الآن لو أن البيت الإنسان فيه غاز يتسرق قد لا يجده فإذا دخل إنسان قال رائحة قوية الطيب الذي يضعه الإنسان قد يجده أول ما يضعه لكن بعد ذلك ولا يجد شيئا الناس يجدون هذه الرائحة وهذا يفسر أن الإنسان أقرب شيء إلى أنفه الفم والفم من الناس من يكون فيه بخر بخر بمعنى رائحة سيئة هذا البخر قد يكون من المعدة لخلوها من الطعام قد يكون من الجيوب الأنفية فيها مشكلة قد يكون أحيانا من خراجات يعني حتى لو أكل وشبع هو في نفس الوقت هذا البخر موجود لأنه يوجد خراجات في اللثة مثلا جيد فتخرج مادة عزاكم الله صديدية لها رائحة قوية جدا توجد على بعد أمتار من الإنسان يعني المكان اللي هو فيه امتلأ غرفة تمتلأ لكنه لا يجدها هو ما عنده مشكلة اقلاقا نعم فمثل هذا لماذا لا يجد لأنه هو معتاد على هذا فهؤلاء اللي يزاولون مهنا متشابهة رائحتهم متشابهة قد لا يجدون اشكالا اصلا فيه نعم فلو صلوا وحدهم فكان هذا قال وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته هذا تأكيد بحيث أنه لا يجعل هناك أي احتمال أن يقول قائل مثلا أنه يأتي ويصلي مثلا في طرف الصف أو لا يتقدم خلف الإمام وإنما قال وليقعد في بيته وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خضرات ويقال خضرات أيضا فيه خضرات من بقول أتي بقدر بعضهم يقول إن إنه بالباء وليس بالقاف بمعنى الإناء الإناء. لماذا أتي بقدر بعضهم يقول بالباء يقول لأن القدر يشعر أنها مطبوخة وإذا أكلها الإنسان وهي مطبوخة فهذا مرخص فيه لا إشكال لأن الطبخها يقتل هذه الرائحة التي فيها فإذا كانت بالباء فمعنى ذلك أنه أنها جاءت في طبق يعني غير مطبخة غير مطبخة ولكن هذا جاء في روايات أخرى حديث أبي أيوب الأنصاري أم أيوب بقدر بقدر فالقدر يحتمل أنها جاءت بها بقدر ليست مطبخة ويحتمل أنها طبخت طبخا لم تنضج معه فبقيت الرائحة ويبقى أمر ثالث نعم وهو أن منها ما لو طبخ لبقيت فيها الرائحة أليس كذلك ما تقولون في إنسان شرب مراقة نعم فيها ثوم مطبوخ، كثير أو قليل تظهر الرائحة ولا ما تظهر؟ تظهر تظهر الرائحة تظهر الرائحة ف فمثل هذا بقدر على الاحتمالات الثلاثة تبقى هذه تبقى هذه الرائحة من فهم أنها مطبوخة منهم من قال بأنها لم تنضج فبقيت فيها الرائحة لهذا السبب النبي صلى الله عليه وسلم تركها ومنهم من قال لا هي مطبوخة ولكن رخص لغيره أن يأكلها وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن من خصائصه ترك ترك ذلك نعم كما قال بعض أهل العلم بواب على ذلك بابا ذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخا هكذا فعل ابن خزيمة رحمه الله رأى أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم حتى المطبوخ ما يأكله وهذا يحتاج إلى تأمل. فإن الرائحة تبقى بعد الطبخ في بعضها، في بعضها. نعم. والعبرة بوجود الرائحة، سواء كان الشيء مطبوخا أو غير مطبوخ. البصل إذا طبخ ذهبت رائحته. والثوم إذا طبخ، فإن رائحته لا تذهب غالبا إلا بمعالجه. بمعالجه. بمعنى أنه يحتاج إلى أشياء معينة يعرفها على الاختصاص. اقتصاص بالطبخ يعرفونها تقتل رائحة الثوم هذه وإلا يبقى يبقى نعم على كل حال هنا قال وأتي بقدر فيه خضرات من بقول والبقول معروفة فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أنها قربت لي لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فلما رآها رآه كره أكلها قال كل يعني هو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل منها كره أن يأكل منها فهم يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام، والله جعله أسوة لهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل فإنني أناجي من لا تناجي إني أناجي من لا تناجي. الآن قوله وفيها رائحة قوله له كل فإنني أناجي الفاء هنا تدل على التعليل. لو أخذنا بظاهره فهذا قد يفهم منه أنه يجوز من ظاهر هذا الحديث فقط أنه يجوز للإنسان أن يأكل الثوم والبصل ولا إشكال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أبا أيوب أو غير أبي أيوب ممن حضره وأن هذا لا إشكال فيه وبهذا أخذ الجمهور جمهور أهل العلم وقالوا يجوز أكل الثوم والبصل وهذا دليل على ذلك لكن هذا سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى ترك صلاة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث سابق وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يقربنا في المسجد فلا يقربنا في المسجد الآن إذا قلنا بأن الصلاة الجماعة لا تجب على الأعيان غير واجبة فلا إشكال هو أصلا مخير في الحضور وعدمه فإذا أكل فإنه يتخلف عن صلاة الجماعة ومرخص له بهذا لأنها لا تجب على, على الأعيان وإنما عند جماعة من أهل العلم هي من قبيل السنة والمستحب و... نعم، لكنها لا تجب لكن من قال بالوجوب وجوب صلاة الجماعة هل يجوز للإنسان أن يأكل وهو يعلم أن النتيجة أنه لا يجوز له أن يذهب إلى المسجد بمعنى أنه تعاطى السبب المانع له من صلاة الجماعة وصلاة الجماعة واجبة والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا من الأفعال ومن التروك ما لا يتم الواجب إلا بتركه ما لا يتم فعل الواجب إلا بتركه فتركه واجب وما لا يمكن فعل المحرم وما لا يمكن ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب وما لا يمكن ترك المحرم إلا بفعله ففعله واجب وما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى يعني كل العلماء قالوا ما لا يمكن ترك المحرم إلا به فهذا الإنسان الآن يجب عليه أن يأتي لصلاة الجماعة ونقول له كل ثوم وبصل يجوز لك أن تأكل الثوم والبصل معنى ذلك أنه سيترك الجماعة نعم العلماء رحم الله أرادوا أن يخرجوا من هذا الإشكال، فمنهم من قال قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقرب لا يقرب لا يقرب مسجدها ولا المقصود به الزجر عن أكلها وليس المقصود أنه لا يأتي للجماعة لا المقصود الزجر وبعضهم قال عوقب بذلك هذه عقوبة له يجب عليه صلاة الجماعة فعقوبة له منع من حضورها نعم لأنه قد أساء لكن الآن لاحظوا هذه الحادثة التي حصلت لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بخضرات متى كانت كانت حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إلى المدينة قبل بناء المسجد فأمر بعض أصحابه أن يأكل منها. فقال بعض أهل العلم إن إن ذلك قبل بناء المسجد. ثم بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الأخرى. نعم من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يقربنا في المسجد. قالوا هذا عام خيبر. عام خيبر وعام خيبر متى كان في السنة السابعة للهجرة فبين هذا وهذا ما لا يقل عن ست سنوات ما لا يقل عن ست سنوات فقالوا هذا كان قبل بناء المسجد ثم بعد ذلك لما بني المسجد فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وعلى كل حال لو أن أحدا من الناس أكلها لعذر مرض أنحو هذا فوصفها له الأطباء واحتاج إليها فيقال يأكل منها لأنها مباحة ولكن لا يأتي للمسجد لا يأتي للمسجد طيب لو أنه أراد أن يأكلها لغير عذر نقول له كلها في وقت تذهب رائحتها أو كل بعدها ما يزيل الرائحة الآن يوجد أدوية تزيل هذه الرائحة الصيدليات عندهم أدوية لكنها غالية الثمن تأكل هذه الكبسولة وتذهب رائحة الثوم والبصر تماما في شيء نعم فتذهب رائحتها تماما تقضي عليها هذا موجود بل موجود أكثر من هذا موجود كبسولات تأكلها يتحول جوف الإنسان كله إلى رائحة الفراولة لحظت إلى هذه الدرجة رائحة الفراولة هذا موجود فال... فإذا أكل الإنسان هذه الأشياء وأكل بعدها ما يزيل الرائحة فالعبرة بال... العلة برائحة والعام يزعمون أن الإنسان إذا أكل بعدها شيئا مثل النعناع فإنها يذهب رائحتها وهذا ليس بالضرورة قد يخففها ولكنه لا يزيلها لا يزيلها نعم لا يزيلها طيب على كل حال فقال فإني أناجي من لا تناجي يعني الملك وعن جابر بن عبد الله قال من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن آدم على كل حال لعل هذا يكفي، لعل هذا يكفي. نعم. تفضل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كثي بين كثي، كما يعلم كما يعلمني سورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيه النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقول التحيات لله وذكره إلى آخره وفي فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء نعم يقول باب التشهد قيل له التشهد المقصود به نعم التحيات لله إلى آخره قيل له ذلك لما فيه من ذكر الشهادتين. فإن الشيء قد يسمى ببعضه كما يقال سورة البقرة لوجود قصة البقرة نعم وصورة النمل وقالت نملة وصورة الأعراف وعلى الأعراف رجال وما أشبه ذلك يقول باب التشهد ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن سبب رود هذا الحديث يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا إذا جلسنا في الصلاة كنا إذا جلسنا في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان هذا يدل على أنهم كانوا يفعلون ذلك من عندي أنفسهم يجسهدون وليس لأحد أن يجسهد في العبادات من حيث إنه يبتدع أذكارا يقولها في التشهد أو في الركوع أو في السجود أو في الرفع منها أو نحو ذلك لكن في وقت تنزل الوحي فإن الشارع قد يقرهم على هذا فيكون سنة مثل الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده فقال الرجل نعم ربنا ولك الحمد إلى آخر فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما رأى من ابتدار الملائكة لها ليكتبوها فهذا في وقت نزول الوحي أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يقول والله هذا الرجل قال كذا والثاني كان يقرأ سورة قل هو الله أحد سورة أخرى ويقول هي صفة الرحمن وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا نعم وهؤلاء كانوا يقولون السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان يعني السلام على فلان وفلان من الملائكة كما تبينه رواية أخرى غير هذه الرواية عند بن ماجه نعم يعني من الملائكة فنقول هذا في وقت نزول الوحي أما بعده فلا نعجد سبيلا إلى إقرار هذا وأنه حق أو باطل ويدخل في في باب البدع كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله هذه خلاصة ما يجاب فيه عن هذا الإشكال الذي يستشكله بعض الناس على كل حال هذا سبب ورود هذا الحديث هنا التشهد لم يحدد التشهد الأول من التشهد الثاني باب التشهد وذكر هذا الحديث الآن الإذا صلى الإنسان الصلاة الثلاثية أو الرابعة فإنه يجلس بعد ركعتين يجلس للتشهد وهذا الجلوس واجب لا بد منه كما سيأتي إيضاحه إذا كان الإنسان في التشهد الأول فإنه يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى كما يجلس بين السجتين ولا يجوز له الإقعة ويجوز له الإقعة كما ذكرنا سابقا في الجلسة بين السجتين وقلنا أن الإقعة يفسر يطلق على عدة معاني أي فالإقعة الذي يجوز بين السجتين ما هو لا مو بين السجتين نعم هو أن يجلس على ظهور، أي يجلس على عقبيه، ينصب القدمين ويجلس على عقبيه، نعم هذا يجوز بين السجدتين وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه هذه الصفة، وله هو يفترش كما يجلس التشهد الأول هذا بين السجدتين، وهذا الإقعة لا يجوز في التشهد الأول ولا الثاني الإقعة الذي ذكرت أن يجلس أن يضع اليتيه على عقبيه وينصب قدميه معروفة الجلسة ولا لا طيب هذه لا تجوز في التشهد لا الأول ولا الثاني وهناك إقعاة آخر محرم في كل الحالات لا بين السجتين ولا في التشهد ما هو نعم إقاعة الكلب نهى عن إقاعة ك الكلب سبق تكلمنا عليه في الجلسة بين السجتين وهو ما صفته أن ينصب ساقيه ويجلس على إليةه نعم هذا هو الإقعة المحرم في الحالات كلها لا يجوز في الصلاة لأنه تشبه بالكلب ينصب الساقين مثل المحتبي بس المحتبي نعم إيه يختلف عنه بوضع اليدين فهذا يجلس على إليةه على الأرض وينصب ساقيه نعم هذا لا يجوز لا بين السجدين ولا في التشهود التشهد الأول كيف يجلس كما ذكرت يفترش اليسرى ينصب اليمنى يضع مرفقه الأيسر نعم على فخذه الأيسر ويبسط كفه اليسرى مبسوطة على فخذه مستقبلة بأصابعها القبلة واليد اليمنى يضع مرفقه على فخذه الأيمن نعم يضع ذراعه على فخذه الأيمن ويعقد الخنصر هذا الخنصر الصغير والبنصر هكذا ثم يحلق الوسطى مع الإبهام حلقة هكذا ثم يشير بأصبعه يرفع هذه المسبحة يرفعها والأصل فيها في التشهد الرفع الأصل أن تكون مرفوعة ثم يحركها يدعو بها يحركها يدعو بها هذا باختصار. وله أن يعقد بصفة أخرى هكذا يعقد الأصابع الثلاثة هذه جميعا الخنصر والبنصر والوسطى ثم يضع إبهامه على أي على الوسطى هكذا وهي والوسطى معقودة ولا يبقى مرفوعا إلا السبابة المسبحة جيد؟ هذه صفة ثانية في عقد اليد يحركها يدعو يدعو بها طيب الآن هذا التشهد الأول ما حكمه نعم هنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بمسعود هذا وقف عند قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله نعم وقف عند هذا وفي رواية عند النساء كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين ما ندري ما, ما نقول في كل ركعتين وأن محمد صلى الله عليه وسلم علم فواتح الكلم أو فواتح الخير وجوامعه أو خواتمه فقال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا فقولوا وهذا أمر والأمر يدل على الوجوب الأمر يدل على الوجوب وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله وجماعك إسحاق ابن راهويه وهو قول الشافعي أيضا أن التشهد الأول واجب يجب على الإنسان ولا يجوز له تركه عمدا للأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمره بذلك نعم وأيضاً قالوا بأن الصلاة أول ما وجبت كما في حديث عائشة كم كانت نعم كانت ركعتين فمتى يجلسون لتشهد بعد الركعة الثانية ولا بد لهم من تشهد فزيد في الصلاة فصارت الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع فبقي هذا التشهد على حاله وهو واجب يعني التشهد الذي كانوا يجلسونه نعم. ومن قال إنه لا يجب قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في السهو حديث السهو لذلك ما لما قام النبي صلى الله عليه وسلم الشهد الأول ولم يرجع إليه مع أنهم ذكروه بهذا قالوا لو كان واجبا لرجع إليه قال هذا ليس بدليل على أنه لا يجب وإنما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حكما من أحكامه وهو أنه يجبر بالسهو وأنه إذا انتصب قائما لا يجوز له أن يرجع ثانية للتشهد الأول فمن تركه سهوا فإنه يجبر بالسهو بسجود السهو بخلاف التشهد الأخير كما سيأتي فهذا ليس بدليل على أنه مستحب وأما التشهد الأخير نعم فهو واجب نعم فهو واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل وهذا يدل على الوجوب إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات التحيات لله ويستدل به أيضا على الوجوب التشهد الأول إذا قعد أحدكم في الصلاة في التشاهد الأول وفي التشاهد وفي التشاهد الأخير نعم. وعلى كل حال من أهل العلم يقول بأنه بأنه مستحب أيضا التشاهد الأخير لاحظ التشاهد الأول مستحب والتشاهد الثاني مستحب فضلا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ حسروة الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طيب الآن هذا الحديث حديث ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن هنا هاتان الجملتان كفي بين كفيه هذا فيه مزيد من العناية بالتعليم ولفت الانتباه وإحضار الذهن كفي بين كفيه ما غفل ولا كان من جملة الناس الذين يستمعون قد يفوته بعض الشيء لا وكذلك قوله كما يعلمني السورة من القرآن فهذا أدعى لضبطه ولهذا قال جماعة من أهل العلم بأن هذا التشهد تشهد بمسعود رضي الله عنه نعم هو هو أولى التشهدات الواردة واختاره جماعة من أهل العلم أن قال في الصلاة لماذا؟ قالوا هذا أبا مسعود رضي الله عنه علمه إياها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحال وكما يعلمه السورة من القرآن وهو أيضا مخرج في الصحيحين فهذا أثبت نعم وقال الترمذي بأن عليه العمل عند عامة أهل العلم عليه العمل عند عامة أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم وذكر البزار أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من نحو من عشرين وجها أو طريقا عفوا ولم يختلف في ألفاظه يعني بعض الصيغ الأخرى جاءت بروايات متعددة اختلفت فيها بعض الألفاظ وإنما هذا تلقاه أيضاً وبصيغة الأمر إذا قعد, قعد أحدكم في الصلاة فليقول نعم بل أمره النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات الأخرى أن يعلمه الناس فكل هذه الأمور جعلت أكثر أهل العلم يختارون هذه الصيغة من صيغ التشهد ورجحوها أيضا بأمور أخرى في في بعض الألفاظ الواردة فيها قالوا هذه أكمل وكذا مثل العطف الموجود التحيات لله والصلوات والطيبات هل لما يقول التحيات لله الصلوات الطيبات قالوا هو بالعطف أبلغ نعم فكل جملة تكون مستقلة على كل حال هذه الصيغة المشهورة هناك صيغ أخرى جاءت عن جماعة اختارها بعض أهل العلم مثل ما ورد عن ابن عباس في صحيح مسلم نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن كان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد عبده ورسوله كذلك جاء عن عمر رضي الله عنه يعني الذين رجحوا مثلا تشهد بن عباس نعم قالوا يعلمنا كما يعلمنا تشهد كما يعلمنا السورة من القرآن نعم على كل حال كذلك أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه على المنبر علم الناس التشهد قالوا كل الجمع الموجود أقره على هذا فهو إجماع منهم وكونوا لم يرد في بعض الروايات رفعه أو لما قال لهم سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم يكون جاء هذه الصيغة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بروايات بروايات أخر وعمر ما يمكن يقوله من جهة الرأي نعم فالتشهد المنقول عن عمر رضي الله عنه تحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله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 مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في حديث بن مسعود في آخره فلما قبض قلنا السلام على النبي يأتي هذا إن شاء الله تشهد بن عمر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله نعم وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله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 على كل حال هذه الصيغ كلها ثابتة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أشهرها هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولا حاجة أن يرجح بعضها على بعض ترجيحا ينفي الأخرى وإنما يقال كل ذلك ثابت والأحسن للإنسان أن ينوع مرة يأتي بهذا, يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا ويكون بذلك متبعا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا أراد أن يكثر من أحدها فحديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا هو الأشهر نعم ولربما الأوفى عبارة أيضا ولو اقتصر الإنسان على واحد منها فإن ذلك لا يضره لا يضره وهكذا يقال في كما سبق في دعاء الاستفتاح بأن الإنسان ينوع كل ما رأيت بنوع وليس له أن يلفق منها دعاء واحدا أو تشهدا واحدا ليس له ذلك يأتي بالروايات ويضع زيادات من هنا وزيادات من هذه الرواية وزيادات في الأحاديث المتنوعة فإن ذلك يكون بدعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يجوز له ذلك وإنما يقتصر على الصيغ الواردة في كل مرة يأتي في كل مرة يأتي بصيغة نعم و على كل حال هنا يقول التحيات لله ما معنى التحيات لله هم كلام أهل العلم في هذا كثير، والذي أظنه والله تعالى والله تعالى أعلم أقرب هو أن التحية هي ما يقال عند في أول اللقاء أو عند اللقاء. وقيل لها تحية لأنه كان من عادتهم أن يقول لمن لقيه حياك الله. جيد حياك الله و. ثم بعد ذلك اتصار ذلك يقال على كل ما يتفوه به عند عند اللقاء ولربما عبر به بمعنى أوسع عن كل ما يفعل عند اللقاء كما قال الشاعر تحية بينهم ضرب وجيع فكل ما يقال عند اللقاء يقال له تحية كما كان أهل الجاهلية مثلا ماذا يقولون مثلا نعم فهذا يقال له تحيه، والسلام يقال له تحيه أيضا كما قال الله عز وجل تحيتهم يوم يلقونه سلام والتحية مصدر تحيتهم أي ما يحييهم به ربهم تبارك وتعالى سلام قولا من رب رحيم وما يحيي بعضهم بعضا به تحيتهم يوم يلقونه سلام فهي تحية أهل الجنة وما تحييهم به الملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فهذه تحية السلام يقال له تحية فهنا التحيات لله يعني كل ما يقال أو ما يمكن أن يقال من الثناء والمدائح أو ما يقال عند يعني من من من من من الأشياء التي تكون كمالات فالله عز وجل أولابها فهي مصروفة إليه التحيات لله تثني عليه بما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى التحيات لله يعني اللام هنا يمكن أن تكون للاستحقاق يمكن أن تكون للاختصاص مستحقة لله والصلوات والطيبات الصلاة بمعنى إيش الصلوات جمع صلاة والصلاة تقال على العبادة المعروفة ذات الركوع والسجود إلى آخره وتقال أيضا للدعاء بمعنى آ في اللغة وتقال أيضا بمعنى الثناء نعم فحينما نقول اللهم صل على محمد صلاة الله عز وجل على عبده بمعنى بمعنى ثنى عليه بمعنى ذكره له في الملأ الأعلى جيد هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور فبمعنى الثناء التحيات لله والصلوات يعني الثناء على الله عز وجل لا يكون هذا بمعنى الدعاء ويمكن أن يحمل على معنى أوسع يقال الصلوات يعني ذات الركوع والسجود من الفرائض والنوافل وهكذا أيضا ما يقال من الثناء كل ذلك لله عز وجل كله يعني يدخل فيه هذا وهذا الصلوات مصلي لله لا نصلي لغيره نعم وهكذا أيضا الثناء مستحق لله تبارك وتعالى والطيبات من الأعمال والأوصاف والأقوال كلها لله تبارك وتعالى الله يقول الطيبات للطيبين ما الطيبات للطيبين يدخل في النساء الطيبات للطيبين من الرجال ويدخل في أيضا الأعمال الطيبات للطيبين من الناس والأقوال الطيبات من الطيب للطيبين الناس والأوصاف الطيبات للطيبين كل ذلك نعم فهنا والطيبات الله طيب لا يقبل إلا طيبا نعم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي السلام بمعنى إيش يمكن أن يراد به ماذا الاسم الاسم اسم الله عز وجل الذي هو السلام السلام قدوس السلام السلام بمعنى السالم من كل عيب ونقص ومنهم من خصه بالمستقبل مع قوله القدوس قال القدوس الطاهر من كل عيب والسلام يعني في الماضي والحاضر والسلام في المستقبل السالم من كل عيب على كل حال السالم السلام اسم من أسماء الله عز وجل فهل المقصود أن هنا الاسم نقول السلام عليك أيها النبي زيد بمعنى أنك تدعو له بالحفظ والكلاء والكلاءة والأمان تقول اسم الله عليك لما الإنسان تخاف عليه تقول له بسم الله عليك من أجل حفظه وكلاءته هل هذا هو المراد ولا المراد دعاء له بالسلامة مثلا السلام من السلامة السلام عليك أيها النبي فأنت دعو له بالسلامة يمكن يكون هذا وهذا ما في مانع من اجتماع الأمرين والتحية التي نقولها للناس السلام عليكم يمكن يدخل فيها هذا وهذا يدخل فيها هذا وهاله فهي أمان للناس وهي أيضا دعاء لهم بالسلامة وهي أي ويحتمل أن يكون هذا يكون خبرا تخبر أن أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم واقع وحاصل أو أن يكون ذلك دعاء له بالسلامة كن طلبا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل نقول السلام عليك أيها النبي ولا ماذا نقول جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي نعم وبعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يقولون نعم ما صاروا يأتون به بأسلوب بأسلوب الخطاب نعم، وإنما قالوا السلام على النبي يقول فلما قبض قلنا السلام على النبي نعم وجاء عن عائشة رضي الله عنها كذلك أنها كانت تعلمهم التشهد في الصلاة السلام على النبي وهذا ثابت صحيح عنها فالآن إذا أخذنا بحديث بن مسعود حديث عائشة السلام على النبي نقول بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقول في التشاهد السلام على النبي وكثير من أهل العلم قالوا لا نقول السلام عليك أيها النبي لماذا؟ قالوا أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود التشاهد وما قال لهذا قولوه في حياتي وبعد وفاتي قولوه السلام على النبي وهذا تأخير للبيان عن وقت الحاجة وهذا أمر تتطلب إليه الحاجة وحاجة ملحة وفي كل تشهد فكيف النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلمهم هذا ولا يوقفهم عليه فدل على أنه اجتهاد من ابن مسعود اجتهاد من ابن مسعود وهذا أمر يحتاج أن تعلمه الأمة فلم يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فنبقى كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة توقفية تحفظ كما جاءت السلام عليك أيها النبي هكذا قال بعض أهل العلم طيب قال السلام على عليك أيها النبي ورحمة الله الرحمة معروفة وبركاته البركة هي النمى والخير والزيادة والكثرة فيه نعم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله الله شهد محمد عبده ورسوله وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله وذاكاره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء تخير من المسألة هذا سدل به من قال بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يختص بالشهادة الأول سدل به من قال بأن بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقال في التشهد الأول قال ما قال لقول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجيب في التشهد الثاني لا تجب وهذا ليس بلازم فإن هذا علمه ابن مسعود ولا ينفي غيره، نعم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتخير من المسألة ما شاء، هل هذا يعني إنه يجلس يدعو في التشهد الأول، ولا هذا يكون تشهد الثاني، شهد الثاني. طيب ما علمها الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علمنا إياه في حديث أخرى لما سئل كما سيأتي، كيف نصلي عليك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر السلام تسليم الصلاة لبمسعود. قال لتخير من الدعاء ما شاء ثم ليسلم هل هذا يدل على أن السلام لا يجب السلام ركن فهنا كان المقصود تعليم التشهد فهذا لا ينفي لزوم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام نكتفي بهذا أنا كنت أؤمل أن أشرح خمسة أحاديث ولكن قدر الله وما شاء فعل. طيب. أرجو منكم التكرم بذكر شيء من سيرة الشيخ حمد الزيدان رحمه الله ويتذكرون شيئا من واقف الطيبة التي وقفها فالأسبنا الكثير لا يعرف قدر المشايخ والعلماء إلا إذا فقدهم وفي الليلة الظلماء افتقد البدر الشيخ حمد رحمه الله أول ما عرفته قبل ثلاثين سنة تقريبا الشيخ جاء هنا إلى المنطقة تقريبا سنة 1300 ورحمه الله ستة وتسعين أو سبعة وتسعين هجرية يمكن سبعة وتسعين هجرية تقريبا فجاء يدرس في المعهد العلمي ثم بعد ذلك صار مدير له وأحبه الطلاب والأساتذة كلهم كانوا يحبونه كانوا رحمه الله يتواضع مع الجميع ويتبسط مع الجميع ويحسن إلى الجميع والأساتذة كان إذا اختل شيء في المعهد يحتاج إلى أصلاح مكيف شيء يحتاج جاء بالمطرقاه وجلس يصلح هو نعم ولزال بعض الأساتذة قدماء في المعهد إذا ذكروه ذرفت دموعهم قبله فاتح نعم تذكرون تلك الأيام والشيخ رحمه الله أول ما جاء بدأ ب. بعض البرامج الدعوية والتي لم يكن الناس يعهدونها في ذلك الحين. ذلك الحين الشخص الذي له لحية يعتبر غريب في المجتمع. يعني ما كنا نعرف لحاء أو نرى شبابا لهم لحاء إلا كان من طلاب جامعة البترول فقط. إذا رأيت شاب ملتحي معناه أنه جاي لغرض مار أو شيء فقط. ولا يوجد إلا أندر من النادر إنسان ملتحي. يعني المتدين في المجتمع كانت لحية هكذا العوام وال نعم أي فكان الشيخ رحمه الله بدأ ببعض البرامج أخذ بعض الطلاب إلى رحلة نعم فكان ذلك مستغربا وكان رحمه الله صار يصلي في مسجد جامع بن خلدون وكان المنطقة صحراء والأولاد يلعبون كل عصر وكان ينزل ويلعب معهم أحياناً كانوا يعجبون من هذا ويتحدثون عن هذا عن تواضعه نعم واستمر على هذا رحمه الله ثم بعد ذلك انتقل إلى جامع اليرموك وصار خطيبا فيه وترى هو في الطريق يذهب ويجي يمزح مع هذا الصغير ويلحق هذا ويتخبل هذا نعم ويغم عيون هذا ويفعل هذا حين حتى مع الكبار إذا دخل محل للبيع أو شيء وجد واحد يعرفه غم عيونه ولا أنا وجلس يداعبه وهكذا يتبسط مع الجميع وكانت له دروس بعد الفجر يقرأون عليه بعض الأخوان ولا استبعد أن بعضكم كان يحضر يقرأون عليه في بعض الأشياء بعد صلاة الفجر وكانت أيضا هناك ندوات ومحاضرات في ذلك الحين ثم بعد ذلك صار مدير لمكتب الدعوة والإرشاد حدود سنة 1400 تقريبا أظن ثمانية تقريبا أو تسعة تسعة تسعة يمكن تسعة أو قريبا من هذا ثم بعد ذلك صار مستشارا في مكتب الدعوة ثم انتقل أيضا وصار صار خطيبا للمسجد الذي هو فيه الآن نعم وذقي على عادته وبدأه المرض أو عرف المرض على الأقل من حدود سنة 1410 تقريبا في حدود سنة 1410 عرف اكتشف فيه المرض وهو ظن كان فيه النوع من الفيروس الذي لا يعرف له علاجا وكانت بداية تليف ثم صار الشيخ رحمه الله يعالج بأعشاب وأشياء من هذا القبيل واستمر به المرة تغيرت حاله وصار نحيلا يميل إلى السمرة وما كان كذلك يعني كان الشيخ رحمه الله هيئته جسمه وكذا مثل بعض الأخوان يمكن أقرب ما له يمكن أه لربما أه لربما هذا الأخ اللي, اللي عن يمينك نعم هذا الأخ صلى الله عليه وبركاته الجميع فال بعدين بدأ يتغير بدأ يصير نحيل بدأ يصير بدأ يظهر عليه آثار المرض واستمرت إلى رمضان هذا وأثر عليه هذا صار إذا أك إذا إذا إذا أصابه وعكة أو نحو ذلك يتعب كثيرا ويدخل مستشفى نعم ثم في رمضان رد نصح بأنه يعمل بعض الفحوصات وأشياء وإجراءات من أجل ال لا يصل إلى حال لو أراد أن يعمل زراعة كبد أن وضعه الصحي لا يؤهله فمن الآن فبدأ بفحوصات دخل المستشفى من أجل هذا من أجل الفحوصات ليرتب موضوع الزراعة، فعملت له الفحوصات في هذا المستشفى التخصصي هنا، ثم ذهب إلى التخصص في الرياض على أساس أنه يسافر إلى أمريكا، وارسلت أوراقه إلى مركز هناك، وقبلوا قالوا يأتي، وبقي فقط التأشيرة والأشياء هذه ينتظرها جالس، فجاء من يتبرع بكبد، يعني وجد كبد في التخصصي، ولكن وضع الشيخ رحمه الله لم يسعفه. كان عنده نقص في الأملاح وأعطوه بعض العلاجات من أجل أنه ترتفع وكان الوضع ما يحتمل التأخير بالنسبة لتلك الكبد فجئ بشخص أظن من جدة بالأخلاق الطبي واعطيت له وكانت هذه الكبد مطابقة للشيخ مئة بالمئة فما كتبت له والشخص الذي أعطيت له نسأل الله أن يبارك له أن يعافيه اشتغلت الكبد عنده واستيقظ وصحى ثم بعد ذلك جاءت كبد أخرى ثم المحووض على الشيخ كبد بعد ذلك وما اشتغلت وبدأ ينزف الكبد تنزف ثم بعدين صار في نزيف في الأمعاء والمعدة استمر النزيف وتبرع له كثير من الأخوان ولم يتوقف النزيف ثم بعدين في مساء يوم الخميس العشاء تقريبا صار عنده وفاة دماغية موت دماغي ثم بعدها بقليل ذا الخبر يأتي أن الشيخ قد ليش أنا جاءني الخبر أن الشيخ يحتضر وأنه عنده موت دماغي بعدها بقليل يأتي الخبر أن الشيخ توفي رحمة الله عليه فصلي عليه في الرياض في جامعة الراجحي الجديد وصلى عليه خلق وجاء كثير من المشايخ طلبة العلم جاءوا ناس كثير من هنا ومن الرياض ومن فصلى عز وجل أن يغفر له وأن يعوض المسلمين خيرا كيف كانت له دروس كان يدرس فرائض ها؟ في عنك كان لا درس في عنك متى هذا يقول هل لنزول المطر فضيلة من ناحية الدعاء نعم هو أوقات الإجابة وقت نزول المطر ما هو دواء العجب حفظك الله كيف ننمي في أنفسنا الصدق والإخلاص لله عز وجل يعني دواء العجب أن يعرف الإنسان قدره وأنه عبد ضعيف وأن ينظر في حاله وضعفه وجوانب العجز عنده ويعرف الله عز وجل معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته فمن عرف الله بعظمته حقر نفسه وكذلك ينظر وين من وين جاء العجب إن كان من العلم يقرأ في سير العلماء وحفظهم وكذا ويعرف إنه من قطاع الطرق جيد. وإذا كان العجب جاء من جهة العبادة وكذا صلى ركعتين وظن أنه الأصام ليومين يومين فيقرأ في سير العلماء وكيف العباد وكيف كانت صلاتهم وعبادتهم ويعرف أنه لص نعم وهكذا يقول أنا شاب مستقيم الله يقول ولا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم يقول أنا شاب مستقيم لله الحمد أسأله الثبات ولكني أسكن مع الشباب مستقيمين لكن لا يهتمون بتنظيم الوقت وليس عندهم همة في طلب العلم. في تنصحني؟ نعم. يقال إنه مثل هذا الإنسان يستغل وقته إن وجد من يسكن معهم من يحرص على الوقت فهذا أوله. فإذا لم يجد فإنه ينبغي أن يدفعه ما يراه ما ما يراهم فيه من التضييع إلى مزيد من الجد، وهذه وهذا طريقة للتعامل مع النفس وعلاجها وتجاوز الآفات أن الإنسان يستفيد من الناحيتين إذا وجد قدوات وناس جيدين استفاد منهم وشمر واقتدى بهم وإن ابتلي بأُناس ضعفاء فإنه يحرص أن ينأ بنفسه لا يقع بهذه العلة التي وقعوا فيها. وبهذا يحصل الإنسان ألوان الكمالات وقد يبتلى الإنسان يسافر يعين في مكان بعيد ما يجد إلا بطلين ويذهب عن القدوات والناس اللي كان يتأثر بهم فماذا يصنع يستفيد من هذه الناحية؟ فيسبق بإذن الله عز وجل أولئك الذين الذين كانوا يعاشروه بهذه الطريقة فيحتاج العبد أن يكون له فطنة فيما يشاهد ومن يخالط وما يرى من الصفات والأفعال و... وسيجد أشياء عجيبة جدا في الناس وذكرت بكثير مناسبات أشياء من هذا القبيل النساء يأتي الحرم يوم الاثنين أو الخميس ويجد نساء لربما متبرجات جايبات فطورهم ويفطرهم كل أثنين وخميس هذا موجود ويجد ناس ما يظهر عليهم سيمة تدين أطلاقا يفطرون أثنين وخميس ويجد ناس يأتون من الأذان الأول يصلون لا يظهر عليهم سيمة تدين فإذا رأى هذا عرف أنه مضيع وشيء كثير يشاهد الإنسان في الحياة إذا دخل مسجد ينظر من لي سبقوه المسجد يقول هذا خير مني ليه ما كنت مثلهم يقول هل ورد حديث في أن البصر شاهد نعم ورد في بعض الألفاظ فيما يحضرني أنه من أكل من هذه الشجرة الخبيثة يقول أرجو منكم التكرم بذكر شيء من هذا انتهينا منه يقول إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صفة لعبادة واحدة مثل صفة رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام أو صفة وضع اليد اليمنى في التشهد فهل يقال إننا السنة التنوية؟ لا نعم يمكن يقال هذا لا بس لا إشكال أن هذا من السنة يقول من أكل ثم أو بصرا لقصد عدم الحضور إلى المسجد ليعذر نفسه الحضور فهما الحكم الحكم واضح ترك صلاة الجماعة يمري العذر ما حكم التورق من البنك الأهلي أحد يشترون إلى آخره هذا احتيال على الربع يقول أحدهم يسأل نزول الرب عز وجل في آخر الليل مع اختلاف الليل بمناطق العالم بماذا يرد عليه نحن نقول الله تبارك وتعالى لا يقاس بخلقه فهو العظيم الأعظم ينزل كما شاء كيف شاء ولا نقيس على الآدميين ونقول الليل يختلف من منطقة إلى منطقة إلى آخرين نصدق الخبر كما جاء ولا نخوض فيه بعقولنا ولا نتكلف ما لا يجوز لنا من يقول هل الأثر الوارد عن عمر بن العاص حينما جاءه رجل وهو يصلي في إزار واحد وقد علق الثوب الآخر فقال له الرجل لماذا تصلي هكذا فرد عليه حتى لا يأتي سفيهم مثلك يحرم هذا نعم هل هذا صارف عن التحريم من راجح عندهم لا هو كما قلت لكم أن وردت أثار هذا واحد منها في الصلاة في الثوب الواحد يعني يضعه على عاتقه نعم والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن يزر ولو بشوكه ذكرنا حديث في شرح المقنع وآثار عن الصحابة في هذا المعنى كلها تدل على فليس الكلام في كشف الآن المنكبين يقول ذكرت رواية عند البخاري فلا يقربنا وأن بعض العلماء قال هذا يفيد النهي عن حضور الاجتماع فهل تحمل هذه الرواية على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب الخضرات من أصحابه وهم هنا في حال اجتماع فيكون دليل على عدم صحة هذا الاستدلال نعم من السلام قال له فإني أناجي ملا نعم وعلى كل حال الإنسان يحرص ألا يؤذي الآخرين يقول هل تبطو الصلاة من انتصب قائما للركعة الثالثة ونسي التشهد ثم عاد وجلس لا لا تبطو الصلاة لكنه أخطأ يقول لو تكلمت لنا قليا عن سيرة الشيخ حمد تكلمنا عن هذا يقول قال تعالى هل أتاك نبأ الخصم إذ المحراب إذ على داوود ففزع منهم الآية يقول يقول ما تفسير الآية لأنه قرأت تفسير لم أفهم وخفت منه حيث يقول إن داود إلى آخره هذا الكلام الذي قرأه الأخ وخاف منه هذا من كذب اليهود على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وللأسف موجود من في بعض الأخبار الإسرائيلية في كتب التفسير ولا يجوز نقله ولا حكايته ولا تصديقه يكذبون على الأنبياء عليه الصلاة والسلام وإنما الأمر كما أخبر الله عز وجل هل أتاك نبأ الخصم للتسور المحراب المحراب يعني المكان الذي كان يجلس فيه داود صلى الله عليه وسلم يتفرغ فيه لعبادة الله تبارك وتعالى فهؤلاء وجدوا بابه مغلقا ما استطاع الوصول إليه فتسوروه تسورا وهذا فيه سوء أدب مع الإنسان كيف بنبي وملك؟ نعم، فأساءوا بهذا، تسوروا المحراب، فدخلوا عليه فتضيعة الحال خاف منهم هؤلاء لجاؤوا متسورين ما تركوا الباب، ففزع منهم. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم لاحظ سوء الأدب الآخر يوجهون للنبي وملك جرأة متسورين المحراب. مكان خلوته وعبادته فاحكم بيننا بالحق وهو سيحكم بينكم بالباطل إذا نحن لا نتقبلها ونحن من نحن عند الأنبياء عليه الصلاة والسلام يجي تحينا بعض الشباب عندي سؤال وأسألك بالله أن تجيبني بما تعتقد يا أخي أنا أكتب على الله هل تظن أني سأكتب على الله إن كنت تعتقد أني سأكتب على الله لا تسألني لست بأهل أن أسأل أسألك بالله أن تجيبني بما تعتقد أعوذ بالله إلى هذا الحد فقالوا له فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط وذكروا له إن هذا أخي له تسعون وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلني فهذا من أهل العلم من قال هؤلاء هذا نعاج بمعنى النساء وهذا وإن كان يطلق وإن كان يطلق في لغة العرب ولكنه إطلاق قليل ولا يجوز حمل ألفاظ القرآن على المعنى القليل أو المهجور أو المغمور وإنما على الظاهر المتبادر المشهور فالنعجة النعجة المعروفة فهذا له تسعة وتسعين نعجة وهذا له نعجة واحدة فهو يريد أن يكمل المئة مثل اللي عنده تسعمائة ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين ولقى عند واحد فقير لقى عشان يصير مليون فهو يبغي يكمل المئة بالنعاج شيء فهذه هي القضية فقط ما في شيء آخر الكذب اللي يقوله اليهود صلى الله يقول ما هي السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرزق العبد بمولود سواء ذكر أو أنثى لماذا ما هي السنن السنن يبارك له طبعا ماذا يقال له المولود. نعم، ويؤذن في أذنه اليمنى ومن أهل العلم انضعف هذا وأما الإقامة فلا تصح ويحنك ومن أهل العلم قالوا التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل البركة يكون أول ما يدخل الجوفة من ريق النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بالتحنيك أن ينضغ شيئا كالتمر ثم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فمن من نظر إلى أن المقصود البركة قال لا يفعل إلا من توسع في هذا كالنوى رحمه الله قال إن هذا يكون من الصالحين يعني يجيبه الواحد صالح والأقرب أنه لا يجوز أن يتبرك بأثار الصالحين وإنما يقال إذا قيل بأن المقصود هو تقوية اللثة فإنه يحنقه أي أحد نعم يحنك وأيضا يحلق شعره يوم سابعه وتصدق بوزنه فضة والأقرب الله أعلمنا لا فرق بين الذكر والأنثى في هذا وأيضا يسمى ويعق له في سابعه بقي شيء آخر والختان أمره واسع إلى ما قبل البلوغ والأحسن في الصغر من أجل سرعة البر لا أعلم يضمخ بزعفران لا أعلم بعضهم ذكرنا يضمخ بدم العقيقه وهذا ليس بصحيح ما زعفران فلا أعلم إذا أحد يعلم بهذا الشيء وما ذكر أيضا من أن العقيقه لا تكسر عظامها نقل عن عائشة لا يصح عنها قالوا لألا يكون ليكون ذلك تفاؤلا بعدم كسر عظمه يعني تقطع من المفاصل لكن هذا ليس له أصل تقطع عنديها ها؟ ينظر ما هو أنفع جيد ينظر ما هو أنفع فقد يكون دعوة الناس طعام المطهي مطبوخ أنفع وقد يكون إرساله إلى الفقراء مطبوخ أنفع وقد يكون إعطاءهم اللحم بيدخروه أنفع يقول أنا مقيم للعمل بملكة وأرغب في أداء فريضة الحج ولكن علي دين في بلدي فهل يجزي أداء فريضة الحج؟ هذا الدين لو أن الإنسان ما ما حج هل سيقضي بمال الحج هذا الدين يعني بعض الناس قد تكون كلفة الحج ما تجي خمسمائة ريال ويقول حتى لو ما حجيت أنا هذا الدين ما... هل خمسمائة هنا أبدافعها صاحب الدين فنقول لحج لكن يبقى حفظ حقوق الناس إما أن تستأذنهم وإما أن تكتب بكلك لك أملاكي يقول مال تقول أنا عندي مال هذا فلان يطالبني بكذا تباع سيارتي ويسدد الدين يباع العقارة اللي عندي ويسدد الدين يؤخذ من مالي كذا ويعطى لفلان حتى لا يضي حقه وإذا كان الدين بأقصاد ما حلت ففي حينها ويحج وإذا كانت حاله وهذا المال سيحج فيه ومؤثر أقول لا أدفع لصاحب الدين هذا السؤال الأخير يقول أن يستيقظ من النوقع قبل الفجر بحوالي ساعة هل الأفضل أن أقوم الليل بركعتين خلال تلك الساعة؟ أم أزيد على الركعتين إلى ثمان؟ قل انظر ما هو أصلح لقلبك؟ ما هو أصلح لقلبك؟ تشغل هذا الوقت بصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل. فإذا صليت جيد، إذا كنت يغدبك النعاس أو ال... فاردت أن تركع وتسجد تجدد النشاط وترى أن هذا أصلح لك فهذا أفضل. وإذا كنت تقول لا أنا ما أخشى بهذه الطريقة أخشى لما أسترسل مع القراءة وتأثر. وأبكي فأقول هذا خير لك من أن تركع كثيرا وتسجد كثيرا نعم. والله تعالى أعلم